بسم الله الرحمن الرحيم اوند ذي جنات تجري من تحتك الأمهار وقالدين فيها بإذن ربهم بإذن ربهم ونحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأمهار جل. جل. إذا الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام <تصفيق> وأدخن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها جَنن النَّاتٍ تَهرم مِن تَ فيهَّه مُ خَد فيذَ إذ يض بجِم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَنِ اسْتَغْنَى